عزب العف لسيدنا أبي الحسن الشابلي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ولم أكن شيئا ظلمت نفسي وارتكبت المعاصي وأنا مقر بذلك إلهي عفوت عني فلا ينقص في ملكك شيء، فإن تعذبني فلا يزيد في سلطانك شيء. إنك تجد من تعذب غيري وأنا لا أجد من يرحمني غيرك، فرحمني يا رحيم يا رحمن برحمتك يا رحمن الرحيمين. Ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve